فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ رُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَةٌ الْيَوْمِ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 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِ يُحْتَجَجَ أَمْرُ اللَّهِ وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا فَتَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَن تَخْشَعَ وَمَا نَزَلَ مِنَ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 إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير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 وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة ورهبانية ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم